「今夜のチャンネルくれてい عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه تنرى ا س ا ل ه و أ د ى الامانه ونصح الامه وجاهد في سبيل الله حتى أ ت ا ه ب ي ر خ ي ه اللهم صل وسلم وزد و ب ا ر على محمد وعلى آ ل محمد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 وشرط القبور م ح د ث ا ت ه ا وكل محتسب البدعه وكل ب د ع ا ت الضلاله وكل ضلاله في النار و ص ي ة ب خ و ا ل م ع ش ر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل اللهم اسال أ ن ت ز ك ر ا وياه تقوى هو السر الوالع اخوالي المسلمين قبل الشروع في ا ل م ا ص و م ي اريد ان انبه إ ل ى أ م ر لا يليق ل م س ل م أ ب د ا ً ان يتغافل ع ن م وهذا ا ل أ م ر من أ ه م ي ت ه ومن عظمه ر وعلو شانه إ ذ ا وضعه المسلم م ص ب عينيه س ي ب د أ يتفهم ويستوعب كل ما يحدث أ ي ض ا ً يدعوه الى ا ل ا س ت ق ا م ة و ا ل ا ن ت ز ا م ب ش ر ي ع ة الله عز وجل وهذا الامر الذي نلمح عليه وهو خارج عن موضوعنا ولكن أ ر د ت أ ن المنح اليه من بعيد وهو ت ع ل ق بما حدث من الاستهزاء من نبينا صلى الله عليه و س ل م ك ا ن ا ل م و ت ن في ا ل ج م ع ة ا ل م ا ط ي ة ولعن ت ه ل م فيه ولكن هذا ذلك ن و ّ ه إ ل ي ه لابد ان يكون دائما نصب اعيننا لان س ل س ل ة الهجوم على لديهن ا صلى الله عليه وسلم وعلى الاسلام على وجه العموم لن تنقطع ما ذهبت السماوات والارض ولكن ماذا ي ح د أ انها تنطفئ في وقت وتنتشر في وقت اخر في مكان وتقل في مكان أ م ا انها أ ن يتوقع مسلم ان تزول ب ا ل ك ل ي ة هذا لن ي ق و ل ل أ ن ه ا ح د ث في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم وحدث ا ل ا س ت ه ز ا م من شخص نبينا صلى الله عليه واله وسلم أ م ا م عينيه في العهد المكي وفي العهد البدني なんで مسلم عنده غير على شرح الله وما اظن ان هناك احد ليس عنده غير على شرح ا ل ح ت ى موكب الامير في الصدر ا ل أ و ل لا يوجد نعم موكب السلطاني في الواقع فلما راه الحسن البصري بنظره ساقده ن ظ ر ة المؤمن الحريص صاحب ا ل ن ظ ر ان جُنَّ دلت م ع ص ي ة ففي ا ع م ا ق ه أ ابى الله الا ان يذل ما معصاه لما السنه الكونيه اعظم عليه كل ما أ ن ح ر ف ت عن الشريعه سواء على مستوى ا ل أ ف ر ا ر أ و ا ل ج م ع ا ت She's an hour. لا بد ا ت ت ح ط ط عليها ا ل س ن ة ا ل ك و ن ي ة لان الله ت ر ك ت ع ا ل ى لا ي ح ل م احد من خلقه فليس بينهما الا احد س ن ة ولا نفسه الناس كلهم عندهم سواسيه لا ض ط ر أ ح د على أ ح د إ ل ا بقدر تمسكه بشيء عن نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم شويه عشره المسلمين هو من اعظم العقوبات وهذا ببوشه ا ل ظ ا ل و م ع اظن ان ي خ ا ي ف ك في ذلك احد من أ ع ظ ر ا ل ع ق ب ا ت ا ل ذ ي امتلا بها المسلم أ ن ينتهك دينه و أ ن يسبب نبيه ويستهزء بشريعته وهو مختوف ي د ي ن لا يستطيع أ ن يتحرك ان شئت قل في هذا لا ت ر ل أ ن ا ل إ ن س ا ن ل ح ك م الامين どういう意識 あ <Well, S 2> <No. S 1> E aí 何、uh, و قصر هذا ا ل م ر ح ى سنعرف ا ل ا س ت ق ا م ة بالاصطلاح الشرعي بحيث أ ن ا أ ر ي د أ ن أ ط و ق ع ا ل ا س ت ق ا م ة ما معنى ا ل ا س ت ق ا م ة وكيف يقول العبد مستقيما العنصر الثاني ما هو الحكم الشرعي ل ل إ س ت ق ا م ة هل هي على سبيل ا ل ا س ت ح ة أو ا ل ف ر ط ي ة ك ف ا ئ ي ة او ا ل ن ذ ي يليه لماذا يتربى المسلم على الاستقامه العنصر الذي يليه ما العله في الاستقامه والعنصر الذي يليه كيف يتربى المسلم على الاستقامه والعنصر ا ل أ خ ي ر ما هي الثمار التي ي ح ص ل ا ل م س ل م إ ذ ا تربى على معنى الاستقامه س ت ع ي ن و ا بالله عز وجل ا ع ي ن ي اذانا صاغيه وقلوبا واعيه لعظم الله عز وجل يا و إ ي ا ه حسن الاستماع الذي يعظمه حسن العمل إ ذ ا ح ن ا م ا نقول إ ن س ا ن مستقيم أ يتمسك بامر الله عز وجل التعريف الاخر قاله الامام الدجالي في التعريفات وابن فارس في م ق ا ل ي س ا ل ل غ ة قال والاستقامه م ع ن ا ق ا ل م سلوك الطريق المستقيم وهو الدين القويل الدين تعالوج غير من معنى و ع ي د ت ع ا ل ي ف الاخير ب ا ل ا ث لما ب د أ ولا جدر حي من ا ل م ت ر ا ض ع الاستقامه تبقى م س ت ب ع ي ايه معنى الاستقامه يقول ا ل ج ب ا ن الاستقامه سلوك الطريق المستقيم و هي تريد م س ت ق ي م و الدين القوي بس من غير تعوج عنه ينتهك ولا ي س ر ويشمل فعلا ل ط ا ئ كلها ظاهرة ومراكبة. طيب حكم الاستقامه يعني ن لو ان هذا ن ع ن م هل بالنسبه لاخلاص ا ل ا م ة على سبيل الاختيار او ا ل ا س ت ح ب ا م او ا ل ف ل ق العين ب إ ج م ا ع العلماء الاستقامه و ا يكون ع ل م ي على كل مسلم و م س ل م ة أ ن يكون م س ت ق ي م ة بالمعنى الذي ذكرناه طيب أ ل ا د ل ه الشرعيه من الكتاب و ا ل س ن ة على س ه و ل طوال الصديق يقول للمصر صاغر ش ك ت يا رسول الله فقال نعم شيئا ه و د والواقعه والمرسلات وعما يتساءلون و إ ذ ا الشمس طوله اي أ ن هذه ا ل آ ي ا ت وتلك الصور بما فيها من و ع ي ا ل شديد لما ا ف ر ه ا و ََ ي ا ك م َ و ض و ئ ي َ ا َ ف َ إ ِ ن َّ الله ََّ عز ََّ وجل َََّ بما َِ تعملون ََْ بسيط َ وقال عز وجل قائل وهو الدليل السامي على وجوب الاستقامه جميل. لذلك يقول نبينا صلى الله, الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين بن لوي ت عائشه ا و م ن لوي بن ه ر ي ر ة قال صلى الله عليه وسلم من أعكد فيه だから私たちは。 حينما ت أ م ر ن ا النصوص ا ل ش ر ع ي ة ب ا ل ا س ت ق ا م ة والتعزيز بحبل الله عز وجل هل عند أ ح د شانك في ا ل ش ر ي ع ة أ ج ي ب عنكم لا يكتبن سؤالا ع ب ا د ا م ن ح ر ا ض وعدم ا ل ا س ت ق ا م ة أ م ر اخواني مع ش ر ة المسلمين أ ن تبهروا النظر وتدققوا ا ل س م ع ه في ا ل ا س ت ق ا م ة لماذا في تلك و ن لذلك يقول <تصفيق> الامام ملك الناس عليه سحاب الرحمه والرضوان النفس ولعل ج ه من ا م ج الله يبصر ويبكي فينا على وجه الاسلام و م ف ص ذ ا ع بعنوان الخصائص العامه لشريعه ا ل إ س ل ا م ك م ا لان ا ل ش ر ا ئ م من الخلق من أ ع د ل الاله يصوبون السهام ا ل ش ر ي ع ة بحجه انها لا تخيب ح ا ج ة ابن القيم عليك رحمه الله في كتابه التفسير القيئم وابن منسف المعنى ب ق و ل الاستقامه شهر الاسلام ابن تيميه ما ا ك ت فيه كتاب في مجلدين اخبرك عمايته الاستقامه يضع في مجلدين مثلثين ان ل اسعدك الله عز وجل فاذهب اليه و ا ق ع ا و ا ل ر ج لك السلام يقول و ن القيم علي رحمه الله في الحث على ا ل ا س ت ق ا م يقول ومن هداه الله إ ل ى ن ز و م الطريق المستقيم في الدنيا الذي أ ن ذ ر الله عز وجل ل أ ج ل ه رسلا و ه م من هدي الى الصراط المستقيم في ا ل ا خ ر ب دنيا د ن ي بها صراط مستقيم هي واخرتها صراط على متن جهنم どうしても言ってください。 و ن ه ا ت ي الى العنصرين ا ل ا خ ر ى ل ي ي وهو الخطوات ا ل ع ا ل ي ة التي ينبغي ان يسلكها المسلم ليتربى على الاستقامه لاننا فالنعروبات عادي معلومات ي لتشجعني الوهيلات عن اطبعك عازلات وتطفع من عشان اتربى لقد ع اردت ان تكون ل مسلما وجدت ان م تكون مسلما ر كيف يلد على برص ع وجدت ان ت ح و ن م س ت ق ي م ث ا ث و ج ي ت ان ة ك ي يربي ف ا ل م س ل م نفسه على م ع د ت ا س ت ق ا ن م ا ل ج و ا ن ا و الامام التكليفيه بسبب صحيح من حديث أ ب ي سعيد الخدري رضي الله عنه أ ن ه قال قال ا ل ن ب ي ايوب صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ص ب ح ابن ادم اي استيقظ من نومه ف إ ن الاعطاء كلها تكفر ا ل ن س ا ء إ ذ ا استيقظ ابن ادم ف إ ن الاعطاء كلها وطبعا لا يخفى عليكم ان هذا الحديث من باب الاخبار يذبح التصديق و إ ن لم نعلم عن كيفيه شك لا يعنينا ص د ق الخطا كما شاء قال النبي صلى الله عليه وسلم 私の思い出はあなたの言葉を聞いてください。<音声> السلام ومن ورازقهم دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم استقرها ومستودعها كل في كتاب ا ل مبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح فإن المعادة الأعضاء كلها لها تكثر وتقول فإنك إن وإن إعواجدت إعواجدت أ ن ا عندي في البدن كما نعلم عندي القلب وفي الداخل وعندي الجوارح وقد دلت الادله ا ل ش ر ع ي ة من الكتاب والسنه و ا ل ا ل ه العقل والعرف على أ ن القلب هو المهيمن والمسيطر على كل أ ع ض ا ء البدن اه اذ نريد أ ن نستقيم و ن ت ر ق ب نعم هذا لسان قلبي. هي ل ا ب ن ي ه هي الابنيه ازاي تعالوا ننظر لكلام اهل ا ل س ن ة في ا ل إ ي م ا ن قال اهل ا ل س ن ة في ا ل إ ي م ا ن أ ن ا ل إ ي م ا ن قول وعمل يزيد و ي ر ق س والعمل المسمى ا ي م ا ن ليس بشرط صحه ولا بشرط كمال ومن قال غير ذلك فهو مبتدع قال لماذا ما القول معنى القول قول القلب وهو الاقرار وقول النساء ا ل و ر ق للشهادتين عمل القلب عمل ا ل ج و ا ل ح طيب قول النساء موجود نتربى على الاشتقاء عمل القلب قول عز و ا ل ق ا ئ إ ِ ن َّ الذين َ قاموا َ ربنا َ الله َّ ثم استقاموا ََْ جاءت المطعم ي نقول قال ت د ق ه الامه في تفسير الايه قال استقاموا اي لم يلتفتوا الى غير الله يعني والوثور وحسن ده. أصنع أصنع القلب ده بعض ومن خلالها تعرف من الظن ر أشوف إلقيتها فرن بالله م ا ي كل متكلم يتكلم في التوحيد فلا يضيق صدره والله لو حققنا التوحيد في قلوبنا كما ينبغي ن ا س ت ق ر ن ا على الشارع دون أ ي فهم مثال خاص احنا عندنا ع ا ط ف و ح ب د ك وان ل م ظ ا ل ه عز وجل هو الرزاق و أ د ن الرزق بيد الله أ ي واحد يكلمه فقلت لك كلمه كلام طيب طيب حينما اتعرض لموقف كفصل من العمل أ و اصمت ا من ظالم سند ذلك تخزن ماشي ولكن القلب ي ض ط ل ب ويقلق هو ذ ل ر هو ذكرك ولكن يجب ا ل ل ه عز و ج ل ن ع م هذا ر ب ن المسلم عز و ج في المسلمين ا ن وايضا يكون هذا ا ل ح ض ر م ع ي و ن ب شقرة في المسلمين ع ي ا ع م س ل ط ي ب وقعت في شده أ و في ا ع ن ة ا ل وقعت ف م ل ا عندك يضحك و ح ص د غضب لله الموضوع الذي تخلى عنك موجوده الجنه موجوده ة بان عوزه طيب اتبعث ع ل ض الله من هناك استقامه ان عوزه القلب ي س م ق ي ل أ ن القلب استطعت من شبهه العطاوته انها في الصباح لما ا ذ ل أ ن القلب ب ا ل ن س ب ة للجوارح ب م ن س ل ة الملك ب ا ل ن س ب ة للجنون فان اضاع أ ط ا ع والا ث ل ا فلا تريد تتكلم عن غض البصر وعن عدم أ ح ل الحرام وعن غير ذلك من الاعجاز هذا متتكلمش بالجوارح بص ر القلب لا ينقل فيه ايه ويترتب على السبب كرمز الوجود لذلك العلماء ا ل و ؤ ل ي ن إ ن استحقاق التاييد الالهي لا يعني التفريط قيد العمله م ن بالاخذ بالمعروف م أ بالاسباب ه ن د لا ناخذ ب ا ل ن س ب ا ب و ده, ده الخلق يبقى التوكل ن ا خ ب ا ل ن س ب ا ب انظر الى اعدادنا ن ا ذ ا ص ن ع فينا احكموا ا ق ب ا ت علينا اقتصاديا و ح ب ا ب في كل م ن ا ع ي ا ل ح ي ا ة لذلك ن ع و ن ا بعض اخواننا زي الحق مثلا ل ل هم ب ي ك ل م و ك ف ر و ا زي حالات كده يدرك او يتذكر ما نقول في سبعه وستين قبل خ م س ة يوم يسار ع ة ص ف ه وده تاريخ لازم تعرفه وتستمع منه متعيشش ا ذ ا في خ م س ة يوم يسار ع وستين قبل الحرب ا ل أ ي ا م حصل شغاله يعني ل ن ايه لأن ع د وقد ت كان ل الجمرة ع ر ي اكل صريعة من ت ا ه ذ الطائرات ومتع وقطع ا ل ي ر كما صرح رئيسهم اي رئيس البلاد في المسافه ا ل ح ر ب ي ة ن ا ح ت ن ه ا بشنطتهم ودمرت وهي على قواعد يصل ا ي ن الارض أ ن ظ ر الى ق ل ب حتى استقيل انظر الى اعمار القلب اعتي بها على التمام فاذا اعتيت بها حتما ستستقيم جوارحي ل يقولنا على شرع الله ي عمل القلب من المحبة محبة المولى صبر ر ط ع ا ا أه من بعض المسلمين من جراء الاستهزاء هذا الانفعال أ ن ا أ س م ي ه وعند ذلك ظاهره ماضيه ا ص ر ع ا ن ما ا ذ ك و ه ب ذ و ا ل الحدث ع ب د ا ل ي ن ه م ص د ر واحد م ن س اذا ع ي ش و ا مع ب و ه م فتى او م ط ا ق س ي ن ن ع في <تصفيق> حساب بقى و ن ص د خليلهم ويحطوه الشفقاء و م يتكلموا ع ل و ا ن ه م ا ل ل اشوف ر هذه ا ع ل م ع م بشكل اليك المحن ا ل د و ب الاستعاذه ا ل ا س ت ر ا ث حسن الظن بالله الاله الخضوع اكلنا كل من نوشف القلب اه تجلى فالصبر هو ا ل م ع ي على ا ل إ س ل ا م وعلى الجوانب وعلى اليد هو ا ل م ه ي م و ا ل م س ي ف و ع ل ي كما قال الامام مراد بن ا ل ح م د ي ل عليه الصحابه ح ث و ر ض و ا ن واصل ا س ت ق ا م ة الجوانب إلا استقامة القلب. يبقى القلب السفر انتهى الله على ذلك وعليه اخواني مع شر المسلمين على سبيل الحق والانسان لنا جميعا ان نعيد النظر لاعمال قلوبنا هل هي على وجه التناقض والتي فيها شيء من الخلل وعدم الانسان إن كانت في وإن كانت الأولى الله فإن فنحن في وقت ٍ نستطيع ان نستهلك ب ا ذ ا نفعل الرسم الاخير في هذا المعنى وبه نختم ما هي الثمار التي تحصل من معنى الاستقامه الجواب سنتين واحد في الدنيا و واحد في الاخره في الدنيا نعيش في ع س ه ما يستشعر معناها إ ل ا ب خ ح ك م الابي هو اللي يعرف فيه م ع ن ا فيه ا ن تعيش بعزه لذلك تكلم ان الله عز وجل ذبح ش ر ذ م ة من شراذب الخلق وقال عنهم ولتجد انهم احرص الناس على حياه يضرب بالنعم و ن و ب ا ل س ي نعيش كيف؟ المسلم ايه ف ل م س ل م اي معنى ا ل ع ز ة واجمعنا بخطوره ا ل ل د عز وجل ف إ ذ ا ا س ت ط ر ت تعيشه عزيزتي تخيل ا م ق كده ع ي ش عزيز يعني واحد فكر فكر ي د ت ه ي شيئا من مقدساته فكر بس ومعناه اشوفه فكر نورله العين الحاضر خلاص يرجع في ج ه و ر ه كالفقرا لما و ل ن ا ع ز س ع ل م و ن اخواني العقل الصالح هو ا ل رشيد في خلافاته ما ل ك و من رفوعه أ ب و ك المعتصم فلم تولد ى الموضه هو ان ت ت ح ه ق ومسلمه ا ل ا ل ا س م ا ش ه ا و د ف ع ت الجزيره ا ل رشيد ا ل ا ت ل ا ن او ا ت ب ك عشر ولعشر ا ي أ م ا ن م متتابعه قبل هؤلاء الرشيد ه ذ ا ا ل ش ا ر ع ي ل م ت م و ل ه فاذا اولم ملاوا المرض فعلت ذلك عدموها من الملك وجوه ا حسن الغفور فالغفور لما استخدموها شجع حسانه الى ابنهم ف ر ش ت وانه بالغفور والحروب الى ه ر و ر ه شوف م ن ك الارض أ م ا بعد فقد ج ا ن ت من قبل امراه من ع ج س ه ا و ح م ي ه ا أ ر س ل ت اليك ما الذي يجب عليك أ ن ترسله انت الينا ا ن ت م عارف ما هو بتوازي س م ع ن ا جمع بروع الخوارج العيال اصحابك حمزه وممكن ا أ ص ل ا المسلم عند ي عزيز والله الجميع اكثر مني لان اصوله دين فعلا ولكن المشكله لا نتعبث ن و ن ط ر ي ن س ونخجل أ م ر ن ا و ل ط ت ن ا ف إ ن زمن الحرب والصراع بين م ع د ا ئ ن ا لا ينقطع الا بطلاء ا ل س ا ع ة يعني مش أ و ل مره انا ش غ ل ا ن موضوش احنا ونحن نضيف ا ل ك ب ا م بس مش خليه عندي احكموا امره و أ ح ك م و ا ل ق ط ع واخباركم تزايد اه ممكن ل ا ل ح ا ج لا ده احنا عندنا ك ف ا ء ة ن ف ت ع المنع المنع ع ن د عندنا كفاءه نسلط عليك رجالنا من أ ب ن ا ئ ك والا خبروني كبروني منذ أ ي ا م في مركز من م ل ا ئ ك ة الضرائب حدث اشكال تعطل عليه ان قام بعض المسلمين المصريين ب إ ش ع ا ل النار في خمس سيارات ل ل ش ر ط ة أ م ث ا ل ه ؤ ل ا د ينصر بهم نفسه انتبهوا الى الجنه و ر غ ب ا يكون المسلم ذو بصيره وعند العمق ويعثر إ ل ى البلد على وجه الاجمال وليس ت م داع للتعدد نتردد ونحفظ أ م ر ن ا و اثقلنا العمل يستحيل ان يتخلى عنها ربنا و لكن مع التشرين مع التفرق مع عدم التمسك مع عدم الاستقامه كما قال العرب قديما على نفسها جلى التراقش مع شر المسلمين معلم الاستقامه من معالم الشريعه التي طلب عليها الصحابه واثقلوها فاعزهم الله عز و جل يبقى الصوره الاولى ا ل م ت ل ط ن ا من استقامه ا ل ع ز ر ا ل د و ر ي ه تعيش بها مرفوع الراس تجلس في مجلس الامن الدولي لكل ر ل ا ج ا ل ح س ا وكمان لكن ا ل و ق ت ي انت مش من خمس ه تستمع لما ل أ ن ك لسه ق د ب و ا الاطفال ف ل م تستطيع أ ن تصل إ ل ا باحكام ا ل خ ط ة من ج د ي فقط الاستقامه بنص التنزيل إ ِ ن َّ الذين ََِّ قالوا َ ربنا ََُّ الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فاخوف ل عليهم قال اهل العلم خوف عليهم مما ي ق ض م ا عليه سرشه سنريح احد يوم ر ش ل ه م قلت و ر ش ه انت انت انت معه مستويه نعم وانت أ ع ت د ت العبد على قدر الصاعه وولي ا ل أ ر ض وفرايت ا ل ج ه د نعم واذلت بالجهل فلا تمشي إ ذ ن والله يتولاك ل ه لا خ ط ف عليهم أ ي فيما ي خ و م و ن عليه م سواء في صراع مع الاعداء أ و فيما ي خ و م و ن عليه م في الاخير من عرصات يوم ا ل ق ي ا م ة ومن خ ط ر ه ا ل ق ب ي ولا هم ي ح ز ب و ن انا في الفضاء كده واحكم الامر تعيش عزل الدنيا لا تخاف مما تقدم عليه ولا تحزن مما تركته ماذا تريد بعد ذلك لا شيء هذا كله مرهون ب ا ل ا س ت ق ا ة على ا ل ش ر ي ع وكلي أ ن ي ق و ل ن هذه المعالم اخر في س ل و ك ن ونحتج ل ل أ ذ ي ة ولا ن ت ا ص ر بالحدث ولنفعل ف إ ذ ا زاد الحدث رجع كل شيء إ ل ى ما كان ع ل ي و أ ذ ك ر أ خ ب ر ن ي الجلسه حصل د و ش ة والمعالم مشتري المعالم ل ف ل س ط ي ن وغزه و ك ل ا ه وكل الكلام ا ل ي هو سلته احدث كامل تفسير د ا ل ل ط ب و الشهر وردات ابد ب ن ا ه ونشوف اللازمه في ه م ك ن ا م ش ك ل ة في ا ل ي ر ه تحتاج الى اعمال النظر واعمال الفكر والاهتمام قبل ثوان الاوان اللهم اغفر ن ا و ب ن ا واستغفر ن ا في امرنا وزكي اقدامنا و ا ص ر ن ا على قول الكافرين اللهم ات نفسنا تقواها وزكها انت وجدتها ومؤمناها ح たちの ل ه を聞いてくださってありがとうござい ا した。<音声>